طلبتك يا دنيا فأعذرت في الطلب فما نلت إلا الهم والغم والنصب فلما بدالي لي أنني لست واصلا إلى لذة إلا بأضعفها تعب وأسرعت في ديني ولم أقضي بغيتي هربت بديني منك إن فعل هرب تخليت مما فيك جهدي وطاقتي كما يتخلى القوم من عرة الجرب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 وإني لمن خيب الله سعيه إذا كنت أرعى لقحة مرة الحلب أرالك لك ألا تستطيب لخلة كأنك فيها قد أمنت من العطب ألم ترها دار افتراق وفجعة إذا ذهب الإنسان فيها فقد ذهب أقلب طرفي مرة بعد مرة لأعلم ما في القلب والقلب ينقلب وسربلت أخلاقي قنوعا وعفة وعند بأخلاقي قنوز من الذهب فلم أرى حظا كالقنوع لأهله وأن يجمل الإنسان ما عش في الطلب ولم أرى فضلا تم إلا بشيمة ولم أرى عقلا صحا إلا على أدب ولم أرى في الأعداء حين خبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب ولم أر بين العسر واليسر خوطة ولم أر بين الحي والميت من سبب